والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم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 أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا تؤاعدوه نصر الله لا تؤاعدوه نصرًا إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة مكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.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 وَمَتِّعُوهُنَّ على الموسع قدره وعلى الْمُقْتِرِ قدره مَتَاعًا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا